مقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة امتزوموا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنت وعسلا دخلوا خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبعه ومن الجنة. Särskinee denne butikide ici hattar liten en la l91 la lонч على العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين